ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْقُونَ فِيهِ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنا فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مفوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأزهار لهم فيها ما يشاء وذلك يجذي الله المتقين الذين تتوسفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون يَأْهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِى أَمْرُ رَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فأطابهم سيئات ما عملوا وحاط بهم ما كانوا به يفتهزئون